يَتْنُوا عَلَيهِم آياتاتِهِ وَيُزَكهِم وَيعَِّمُهُم الْكتَابَ وَالْحِكمَ وَإِن كَوا مِن قَبِلُ لَثِي ضَلَالٍِ مُبِ وَآخَلِينَ مِنهُم لََّا يَحَقُ بِهِمْ وَهُوَ العزيز الحَكِي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 bisa mathalu qaumi alladhina kadzabu bi ayati llah wallahu la yahdi alladhina hadu in zaamtum annakum awliya in zaamtum annakum awliya illahi min fa tamannaw al mawt in kuntum sadiqin wa la yatamannawahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil J Pointais at kalėjė už NH jourę tai galėjimą Jūs nėra atsame, Tome atsame jaut Bellum, geTrans Andrews Antis يَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فاسعوا, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ